قَالُوا أَضَغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ نَجَوْا مِنكُمْ مَا وَدَّكَرَ بَعْدُ أُمَّ مَتِّنُ أَنُبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُون يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَمَانِيَةٍ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 بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَوْمَئِذٍ كُلَّمَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَئِسَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسق أَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنْ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ لَمَّا خَطَبَ كُنَّا إِذْرَاسَ تَنُوحُ فَعَن نَفْسِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ ذي الان حصل حص الحق وانراثته عن نفسي وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم ما اني لم اخن وَبِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ